القرآن القرآن والقرآن القرآن والقرآن القرآن, والقرآن القرآن والقرآن القرآن القرآن القرآن حيتي القرآن من القرآن, القرآن, القرآن وما أدراكم القرآن إنه كلام الله أنزله على عباد الله ليتأملوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد الله تعالى أسأل الذي جمعنا من خلال هذه العدسة ان يجمعنا أبدية سرمديه في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قولوا آمين أيها لا حبة الكرام القرآن ما القرآن وما ما القرآن إنه كلام الله أنزله على عباد الله ليتأملوه. ليتاملوه وليتفكروا فيه قال ابن الصلاح في كلامه العجيب المهيب وقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر فقد وردت أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنها حريصة على استماعه نعم إن بين أيدينا صفه من صفات الله عز وجل وهو كلامه قاله الله عز وجل بصوته كما هو منهج أهل السنة والجماعة فنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم نشره بين الناس فصارت المساجد وصارت الجوامع يقرأ فيه هذا الكلام يا أحبه يا إخوة كلكم يعرف الدكتور النجار رئيس الإعجاز العلمي في مصر يقول في حدثة عجيبة مهيبة تنبئك عن عظم هذا القرآن وعن عظم كلام الله عز وجل رد المعي رد المعي منطقة في, في العالم قد أخبرنا بها محمد صلى, صلى الله عليه وسلم, وسلم لأن الذي أخبره هو الله ونعيش في